وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا а ми نقولون خر فَأَجْلِهِ شَئٌ دَنبَ رِي وَمَنْ نَكُم وَالْقَافُ وَحِيم 感謝你 وقال ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا